Kullin Kullin ذكرون قل ما الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ان قل أفلا تتقون sayaquluna lillahi qul fa inna tas'harun bal ataynahum bilhaqq wa خلقوا لعل بعضهم على بعض سبحان الله مما يصفون عالم القيب و الشهادة فتاعلا مما يشركون قل ربهم مَا دوني ما يوعدون رب فلا تجعل وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن إذا جاء أحده الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازينه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 ورسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا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 قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسال العاد دين إِلَّا وإنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعاد الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعون wa <Sessiz> muhamm <Sessiz> <Sessiz>